قَِمَ اللهَّهُ علىلَى المُؤمِنينَ إِذْبعَعذَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَفُسِهمْ يَتلُوا عَلَيْهِم آياتِهِ وَُجَكم وَيعَِمهُم الكِتابََ وَالحكمَ وَيعَلِّمُهُم الْ الكِتابَ وَالحِكمَةَ وَإِن كانَُوا مِن قَُ لَ فِي ضلال مبين